أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابر التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادلوا في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت وهنت كل أمة برسولهم لياخذوه وجادلوا وجادلوا بالباطل ليحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 ان الذين كفروا ينادون الامقم الله اكبر مما قتلتم انفسكم إذ تدعون, اذ تدعون إلى الإيمان الى فتكفرون قالوا ربنا امتتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 رفيع درجات العرش القروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاءه عباده ليُظهر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن المُن كل يوم لله الواحد القهار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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأخيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهمان وقارون فقالوا ساحرون كذاب فلم جاءهم بالحق من عيننا قال قتلو قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا لسائهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 ومن يظلم الله فما له من ناد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك مما جاءكم به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 وقال فرعون يا همال بنين صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطّلع إلى إله موسى وإني لا كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيلا الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة, وإن الآخرة هي دار القرار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 فَسَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ عُرْضُونَ عَلَيْهِمْ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلَ الرعون أشد العذاب، وإذ يتحجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد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 رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع ظالم من معدرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.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 والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل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 مِن دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ وَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فاصبر إن وعد الله حق فإن لرينك بعض الذين عدوهن أو نتوفينك فإن إلى يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين تَنزِلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آداب ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوا سماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت أتينا طوعا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 إِذْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ عَلَيْنَا سَمَاءً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدُوٌّ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أو لم يروا أن الله الذي خلقهم أو لم أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوته وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام النحسات لنديقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.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 شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا قالوا أوثقنا الله الذي أوثق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَنَأْمَنُ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحِطَّةٌ عَلَيْهِمْ وَحِطَّةٌ عَلَيْهِمْ قَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا إنهم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، ولا نجزيهم، ولا أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء وأعداء الله النار لهم فيها دار الخلد أم النار لهم فيها دعو الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون؟ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما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 وَإِنْ يَمْسَسْكَ وَسْوَاسٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ نزغ فَاِسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله, لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ قَاحَةً فَإِذَا أَنْسَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ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 إِنَّ رَبَّكَ لَهُ مُغْفِرَةٌ وَذُو عِطَاءٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْنَا لو فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عمى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 عليها وما ربك بظلام للعبيد